بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم صاد صادي ذي الذكر بل للذين كفروا فيه عزته وشقاء بل الذي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 جاءهم منذر منهم وعلموا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وقال الكافر جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ مُجَابٌ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ مُجَابٌ وَانْقَلَقَ الْمَلَأُ منهم اتيكم وان فررنا له منهم انصبروا على انهاتكم ان هذا لا شيء من سنى بها ذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق من سنى بها ذا في المله الاخره ان هذا الا عليه الذكر من بيننا ان بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ من, مِنْ ذِكْرِي بَل لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ بَل لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ بِكَلَامِهِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ بَلْ قَسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَمْ لَهُمْ بَلْ قَسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بَلْ هنا لك مهزوم من الاحزاب يندى هناك مهزوم من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوثاد وَثَمُودَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أَتَمُودَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إلا كذب الرسل فحق عقاب إن وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب فقلوا ربنا اجل لنا قطنا قرل يوم الحساب